لفضيله الشيخ حاتم ابن عارف الشريف نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع والان مع الشريط الثاني يريد الضعف فانه لا يسكت عنه ابدا طبعا هذا كلامه في رسالته الى اهل مكه واما في التطبيق فسكت عن بعض الحديث الجديد في الضعف ولا في كلام يعني في توجيه هذا الامر في لاهل العين يعني إذا وجدنا فصلا الكوفي واخر الدروس لكن الملحظة الذي نريد أن عليه هو أن تأليف هذا الكتاب كان بالفعل كمره لجهود العلماء السابقين وأنه لم يلتفت أبو داود لهذه لهذا التصنيف واختيار أحاديث احكام خاصة إلا لأنه قد اطمأن ولا شك أن الحديث المرفوعة قد جمعت فالتفت إلى أهم من أحاديث المرفوعة أو لا ما يجب أن يدوم من الحديث المرفوعة أو وجد أن أحاديث الأحكام يجب أن تخص لمزيد عناية مع أن أبا داود نفسه له كتب أخرى في في, في أبواب العلم الأخرى مثلا ألا كتاب الزهد له كتاب الزهد وهو من الأبواب التي تعتبر خارج عن أحاديث الأحكام لبيع أن هذا أيضا له أهمية ان هذا أيضا له أهمية لكن أراد أن يخص أحاديث الأحكام بمزيد اهتمام في تعليفه لهذا الكتاب الرقم المهم الذي حاز على إعجاب أهل العلم وثنائهم واستمر التصريف على هذا المنهج وطبعا سنمر على في هذا السياق على كتاب الترمذي الجانع الذي هو ليس خاصا ب بحديث الأحكام مثل كتاب أبي داود بل هو في جميع أبواب العلم وهنا نذكر الفارق المعروف بين الجوامع والسنن الجوامع هي الكتب التي تشمل جميع أبواب العلم أو عموم أبواب العلم سواء متعلقة بالاحكام أو التي لا يتعلق بها حكم هذه كتب الجوامع أما كتب السنن فهي أكثر عنايتها فأكثر عنايتها بأحاديث الأحكام أكثر عنايتها بأحاديث الأحكام فجامع الترمذي مثل كتاب البقاري ومسلم جامع ليس قاصة بالسنن وهو أسبوع الجامع الجامع المختصر وبقية عنوان هذا الكتاب تبين حقيقة نظمونه لأنه سماه الجامع المختصر من السنن او الجامع المختصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل هذا اسم كتاب الترمذي الكامل الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل أول شيء يظهر من هذا الكتاب أنه ليس خاصا بالصحيح لأنه بيّن أنه سيذكر فيه الصحيح والمعلوم الأمر الثاني الأمر الثاني ممكننا نعكبه هو الأول في الحقيقة أنه كتاب جامع ليس في السنة الثاني أنه مكتصر لم يدعجه للسعاد وهذه القضية الحقيقة الغريب أنه يؤكد عليها كل من ألف في السنة تقريبا كل من ألف في السنة خاصة من نشترى تصبحها أو ما شبهها ينبه إلى كتابه مكتصر يعني مثلا إيش يسمى البخاري البخاري الكامل الجامع الصحيف المسند المكتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه شوف يؤكد أنه مختصر خشية من أن يأتي إنسان ويظن أنه هذه الأحاديث الصحيحة كلها فمن عنوان الكتاب يقول الجامعة الصحيحة المسند الجامعة المسند الجامعة الصحيح المسند, الجامع المسند, الجامع المسند المختصة لنبدأ إلى أنه ليس شامل لكل الأحاديث الصحيح وأنه اختيار وانتخاب لبعض الأحاديث الصحيح كذلك الكتاب مسلم اسم كتاب مسلم الكامل المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله, صلى الله عليه ﷺ هذا اسم كتاب مسلم الكامل المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ أيضا يؤكد الان مختص حتى لا يتي انسانا يقول انت دعمتنو selling هذه الحديثة الصحيحة كلها كما وقع لأحد شيخ مسلم كما هو معروف في القصة المشهورة أن أبا زرعى لما طلع على صحيح مسلم انتقد مسلما بأنه اختصر اقتصر على هذه الأحاديث قال فإنه يطرق لأهل البدع يعني يجعل الأهل البدع طريقا على اهل السنة بينهم يقولون هذه فقط الأحاديث الصحيح فلما بلغ الإمام مسلم قال إنما قلت إنه صحيح يعني أنا قلت إنه هذا صحيح ما قلت إنما سواه ليس بصحيح انا اشترطت انه لا اولد في الكتاب الا الصحيح ولم اقول انما سوى ما ذكرت في هذا الكتاب ليس بصحيح بل هذا مقاصر على بعض الحديث الصحيح واعتذر لي ابي زرع وقبل اوزره بعد ذلك وافاده ببعض الملاحظات والتنمها مسلم في كتابه المقصود ان هؤلاء العلماء جميعا كانوا ينبهون عن الاقتصار ومنهم الترميل الذي اتدانا بالحديث عن الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلوم وما عليه العمل ثم يبين في إنشاء هذا العنوان الترمذي أنه سيبين ويميز بين الصحيح والضعيف وهذا من مزايا كتابه ولذلك كان بعضها للعلم يقول من أراد أن يتدرب على علوم الحديث فعليه أن يبتدئ على علوم الحديث يعني على التخريج والصكم وما شابه ذلك فعليه أن يبتدئ بكتاب جامع الترمذي وابو القاسم سعد الزنجاني كان ينصح بكتاب الترميد ويقدمه على كتاب مقاري ومسلم يقول لأنه من خلاله يتعلم الطالب الحكم على الحديث خلال دراسة هذا الكتاب في حكم على الحديث وبيان الصحيح والضعيف وعلى المصرحات المشهورة حسن صحيح صحيح حسن غريب حسن غريب ضعيف في فلان وهو متكلم فيه أو ليس بالقوي اسناده ليس بمتصل غير ذلك من التعبيرات التي يبين فيها العلم وينبه فيها على اختلاف الروايات ايضا وما فيها ما في الاحاديث من علل خفيه او ظاهره ايضا وقضايا تنا بها مسلم معرفه فقه الحديث ولذلك قال في آخر العنوان وما عليه العمل الترمذي ابن حتيش مسلم لا الكلام الترمذي وقال وما عليه العمل فيعني يبين الاحاديث التي تحتج بها الفقهاء الحديث التي احتجها بالفقاة ولذلك قال في كتاب اخر كتابه في كتاب العلل ان كل ما اواده في كتابه قد عامل به العلماء الا حديثين حديث من شرب الخمر فاجلدوه ثم فاجلدوه فقال في ثم اقتلوه والحديث الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير مطر ولا سفر طبعا وفي كل الحديثين هناك من نازعه لان هناك من عمله بهذين الحديثين أو بكل واحد من هذين الحديثين فالمسألة في أخيرها فالمقصود إنه يعني كان يعتني بلك الحديث التي عليها العمل التي تحتج بها الفقهاء وينص في آخر كل باب ويقول عقب كل حديث وهذا حديث قد عمل به إسحاق وأحمد وفلان وفلان وفلان من فقهاء المحدثين فهو شامل للفقه ولعلوم الحديث وللحديث وهذه بالفعل من المزائل التي تميز بها كتاب الترمذي ولذلك قال أهل العلم إنه ضم مزايا صحيح مسلم ومزايا صحيح البقاري البقاري يعتنى بالجانب الفقهي مسلم يعتنى بالصنعة الحديثية أما الترملي فجمع بين الصنعتين بين الصنعة الحديثية هو الصنعة الفقهية ولذلك بالفعل ينفع أن يكون من بدايات الكتب التي يدرسها الطالب ويتعلمها ويتدرب عليها بعد هؤلاء بفترة وجيزة ظهر نجم عالم, عالم آخر من كبار إمة السنة ومن إمة العلم الكبار وهو الإمام النسائي وهو أصغر أصحاب الكتب الست سنة فألف مؤلفات كثيرة وعلى رأسها مؤلفين الشهيرين السنة الكبرى والمجتبى الذي هو السنة الصغرى وكتابه السنن الصغرى والكبرى هي على منهج كتب السنن خاصة المشتبى اعتنى في بحديث الأحكام خاصة المشتبى اعتنى في بحديث الأحكام خاصة أما الكبرى ففيه بعض الكتب التي لا تعلق لها بالأحكام ككتاب الفضائل فضائل الصحابة وكتاب التفسير الذي يعني علاقة بالأحكام ليست قوية ويتميز كتابا النساء بأنهما كتابان من كتب العذل في الحقيقة خاصة كبرى أكثر فيه من ذكر اختلافات الرواة والترجيق بين هذه الاختلافات وكتابه المجتبى هو أصح الكتب الستة حديثا بعد البخاري ومسلم أصح من كتاب أبي داود وإنما أخر لتأخر وفاته وطبقته وإلا فكتابه المجتبى أصح من كتاب أبي داود حتى وصفه كثير من أهل العلم بأنه صحيح يعني كان يقومون أخراجه النساء في صحيحه وهذا الوصف في محله فإن كل حديث لم يعله النساء صراحة أو تلميحا فهو صحيح عنده كل حديث أخرجوا النسائي في السنة الصغرى ولم يعله صراحة أو تلميحا فهو صحيح وهذه حقيقة قضية مهمة يجب أن يستفيد منها طلبة العلم سخيرا من طلبة العلم ما ينتبهون إلى هذا الأمر ولا يعتبرون إرادة النسائي للحديث في كتابه مجرد إرادة الكتابي دون إعلال أنه داع على الصحة وهذا الأمر يدل عليه كلام صريح للنسائي أورده الحافظ بن حجر وأورده السخاوي والسيوطي أنه صرح بذلك أن كل ما في كتابي مما لم يعله فهو صحيح عنده واعتمد هذا الأمر أيضا الحارب الحجر فإنه في أكثر موطن في نتائج الأفكار وفي غيرها يقول هذا حديث صحيح هذا حديث أخرجه النساء ولم يعله فهو صحيح عنده كذلك يقول الحارب الحجر في أكثر موطن لما يبين أنه تبنى هذه القضية وأن له لا يتبنى وقد صرح بها المؤلف نفسه النساء صرح بهذا الأمر كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر واستخاوي والسيوط كما ذكرت يبقى أن ينبه إلى قضية ما ذكرت سابقا إلا ما عله صراحة أو تلميحا صراحة مثل أن ينبه على عل كان يقول فيه فلان وهو ضعيف أو روي هذا الحديث مرسلا والصواب أنه مرسل أو ما شابه ذلك يصرح بعلة الحديث التلميح هو أن يورد اختلافات الرواة يعني يورد الحديث موصول مثلا ثم يريده بعده مباشرة مرسلا ولا يرجح هنا نبهت إلى أن الحديث فيه اختلاف ويجب عليك يا أيها الطالب أن تدرس هذا الحديث لترجع بين الروايتين قد يكون الراجح هو لم يتبنى رأي لما يرد رواية المخالفة للرواية التي ظاهرة صحة لا يجب ذلك قطعا أنه يرجح الرواية الضعيفة ويعتبرها هي الأرجح من الصحيحة لا ولكن يبدأ إلى وجود خلاف فواجب عليك أن تدرس وتعرف ما هو الراجح قد يظهر لك أن الراجح في الحديث أنه مقبول وصحيح وأن هذه الرواية لا تعل الرواية المتصلة الصحيحة وقد يظهر لك العكس فترجح الرواية المقطعة والمرسلة على الرواية المتصلة الصحيح وهذه طريقة التعاول الصحيحة مع كتاب النساء اما السنة الكبرى فهو أيضا من الكتب المنتقى وهو أنقى حديثا بكثير من جامع الترمذي ومن السنن بماجه الذي سيأتي لكم هذه الكتب الخمسة في الحقيقة هي أمهاك كتب السنة بالفعل أضاف إليها بعض وحد العلم كتاب السنن لابن ماجه كتاب السنن لابن ماجه وكتاب السنن بماجه له مزايا فهو يعني كتاب لإمام ولا شك من حصاب الحديث وفيه بعض العوالي فيه ثلاثيات قليلة لكنها لا تستحق الثلاثيات كلها شديدة الضعف من رواية أناس شديدين الضعف متهبين وهناك خلاف في الحاقه بالكتب الستة لكثرة ما فيه من أحاديث الضعف حتى يقول المزي يقول إن فيه أكثر من ألف حديث أو نحو ألف حديث ضعيفة هو الضعف ووافقوا على ذلك أيضا الذهب على هذه الإحصائية ثم لما أخر الشيخ الألباني مؤخرا ضعيف السنن عليه رحمة الله بلغت ضعيف السنن النبي مادية فبلغت بالفعل فوق 900 حديث فوافقت الإحصائية السابقة تقريبا طبعا لا يعني ذلك كل حديث ضعف الشيخ الألباني سيكون ضعيف عند المزي أيضا لكن في الإجمال هذا يبين أنه بالفعل هناك نحو ألف حديث ضعيفة في سنن إذن ماشي وألف حديث كثيرة ولا شك بالنسبة لنحو أربع لاف وخمسة أو خمسة ألاف حديث فنحو ربع الكتاب أو خمسة الكتاب أحدية ضعيفة لكن الذي جعل العلماء يلحقونها الكتاب بالأمهات الست فوق المزالة فيه من قضية رناية بالفقه في تبويباته وغير ذلك أنه كثير الزوائد على الكتب الستة هم أرادوا أن يذكروا كتاب كأنه يتمم المتون أو يضيف عدد من المتون الأخرى على الكتب السابقة فرأوا أن الكتاب الماجا فيه حديث زوائد كثيرة على بقية الأمهات فألحقوه بالأمهات من أهل العلم من قدم في الأمهات مسند الدائر من المطبوع باسم السنان وباسم المسند أيضا فجعلوه هو سادس الكتب الستة ومن فعل ذلك العلائي ومغلطان فأعتبره المسلذي الدارمي هو سادس الكتب الستة ومن أهل العلم من قدم مسند الإمام أحمد ومن هؤلاء المجد بن تيمية في كتاب المنطقة حتى كان إذا قال متغق عليه فيقصد أخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم وهذا صلاح خاص به ومنهم أيضا الحافظ بن حجر حيث أعتبر الأصول سبعة فألف كتابه مختفر ذوائد مسد البلزار على الكتب الستة ومسند أحمد وألف الكتاب المطالب العالية على زوائد مساني الثمانية على الكتب الستة مضيفا إليها مسند أحمد فاعتبر مسند أحمد من الأصول التي يجب أن تلحق بأصول السنة الشهيرة ومنهم من استبدل سنن ابن ماجه بموطع مالك فاعتبر الكتاب السالس هو مالك لا سنن ابن ماجه ومن فعل ذلك ابن الأثير في كتابه جامع الأصول فإنه اعتبر الكتاب السادس موطأ مالك لا سنن بن ماجة وهذا يبين لكم بالفعل يعني أن سند بن ماجة في خلاف في الحاقها بالأمهات لكن لو قلنا الأمهات التسع لشملت سنن بن ماجة مع الكتب الثلاثة الأخرى مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الدارين هذه بالفعل هي التي صلح عليها مؤخرا او في العصر الحديث بالأمهات التسع لتشمل تلك الست مضافة إليها وهذه الثلاثة وهذه الأمهات التفعية التي عمل عليها المستشفقون كتابهم الشهير المعجب الفارس لألفاظ الحديث النبوي على هذه الكتب التسع الأمهات بعد أن تكلمنا عن هذه الكتب بإجمال هناك موضوع كثيرة كما تعرفون اخترحتم بعضها أنتم فنريد أن نصل إليها قبل ذلك نريد أن أعطي حقيقة أرض لأمهات كتب السنة التي أرى أنه لابد لمن من أراد أن يعتني بالسنة تخريجا وحكما ومعرفة بها أن تكون متوفرة جدا وسأقسمها إلى درجات يعني, يعني داما أسأل ما هي الكتب التي يجب أن يقتنيها طالب العلم وماذا يقدم وماذا يؤخر فهناك ولا شك اختيارات وانتخابات في هذه الكتب اتذكر يعني الان نماذج من هذه الكتب وعلى على مراحل وقسم على مراحل واعتبرها هي نواه المكتبه الحديثيه وارى انكم يعني لا بد فعلا ان تعتنوا بهذه الكتب وبان تقتنوها هذه حقيقة يعني اختيارات والا كتب السنه بحر لا ساحل له ولا يستغني طالب الحديث المتخصص عن كل جزء منها كما سياتي بيانه من يعني خصائص هذا العلم انه لا يستغني عن كل صغيره وكبيره في العلم فأول ما نمتد به طبعا الكتب الستة الكتب الستة التي سبق ذكرها مضافا إليها كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب الشمائل المحمدية للترملي باعتبار أنهما من الكتب التي ألف أصحاب الكتب الستة وهذه الكتب هي التي خدمها المزي في كتابه طرفة الأشراف ويجب أن يكون هذا الكتاب بكتاب بجوار هذه الكتب تحفة الأشراف للمزي ينبغي أن يكون بجوار هذه الكتب لأنه كتاب خادم لها ولا تتم الاستفادة من هذه الكتب على الوجه الصحيح إلا بوجود تحفة الأشراف بجوار هذه الأمهات السك ومعروف أن كتاب المزي عبارة عن تأليف على منهج الأطراف وهو أنه يذكر يرتب الحديث على المسانيد والمسانيد يرتبها على حسب الرواة عن كل صحابي وربما نزل إلى الدرجة التي تلي ذلك فيرتب أسماء التابعين على حسب الرواة عنهم أيضا وهكذا على حروف الماجهة ويجمع الطرق كلها طرق الحديث الواحد في موطن واحد فيسهل على طالب العلم معرفة طرق الحديث والحكم عليه فيما لا أراد يحكم الحديث أو يخرج الحديث هو كتاب مهم جدا حقيقة في خدمة أسانيد هذه الكتب الستة أو ممكن نقول كتب اصحاب الكتب الستة لأن نضاف الله الكتاب وكتاب الشمائل المحمدية والسنع الكبرى والصغرى في تفة الأشراف خدم السنع الكبرى والصغرى للنسائي طبعا الحكود الكتب الستة ينضم إليها أيضًا الصغرى والكبرى يعني كتابها النسائي السنع الصغرى والكبرى المراصيل الابيدود أيضا خدمها المزي في كتاب تحفة الأشراف والشماية المحمدية للترمية هذه كلها مخدومة في تحفة الأشراف للمزي ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهي الكتب التي خدمها الحافظ بن حجر في كتابه اتحاف المهرة وهي الدرجة الثانية في الأهمية بعد تلك الكتب اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة هو كتاب على منهج كتاب المزي لكنه خدم كتب أقرأ غير الكتب التي خدمها المزي وهي هذه الكتب التي واضح من عنوان أنها عشر لكن عند عدها الآن سيظهر أنها أكثر من عشر من يعرف هذه الكتب التي خدم الحاجر من حجر في كتابه إتحاف المهرة وهي أحد عشر كتابا فضل مستدى أحمد لا ما هو مارة اتحافل مارة ما هو المطالب العالية لا أن تنتقل ذهنك إلى مطالب العالية ويتحافل خير المارة البوصيري لا اتحافل مارة لابن حجر ما طبع منه حتى الآن ثمانية عشر مجلدا وأوسط على النهاية لأنه ما بقي إلا مجلدين او نحوه موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند احمد ومسند الدارمي و المنتقى لابن الجارود كم صارت الان وصحيح ابن خزيمه ومستخرج ابي عوانه و صحيح بن حبان وشرح معاني الآثار للطحاوي والمستدرة للحاكم وسنان الدارة قطنية. كم كتاب الآن هذه صارت؟ عدتها؟ لا أجنق تركتم شيء ما كتبتوها ده ده ده. 11 كتاب وعيد أمر ثانية موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الداري والمنتقى لابن الجاروت وصحيح من خزيمة وصحيح ابن حبان ومستخرج بيعوانه وشرح مع الآثار للطحاوي والسنن الدار قطني ومستدرك الحاكم 11 كتاب طيب كيف يقول حافظ حاف المهرب الفوائدة المتكرة من أطراف الكتب العشرة ليش يقول العشرة مع أنها 11 لما قال عشرة مع أنها نعم كيف شرح معاني الآثار للطحاوي شرح معاني الآثار للطحاوي نعم أحسن لأنه يقول لأن لم يقف إلا على جزء من صحيح من خزيمة فخرجه ملعد يقول لو أنه وقف عليه كاملا لقال الـ 11 لكن لو لم يقف إلا على قطعة من صحيح من خزيمة هي ربع العبادات الموجودة الآن مضافا إليها كتاب التوكل والسياسة من كتاب صحيح بن خزيمة كتاب التوكل والسياسة مع ربع العبادات وكتاب التوحيد أيضا وكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو يعني بعضها العلم يلحق بالصحيح يعتبر من صحيح ابن وعلى كل حال ومن كتب الصحيح التي شرطت الصحة التوحيد بن خزيمة فلا يبدو فيه إلى الحديث الصحيح عنده هذه الكتب خدمها الحافظ بن حجر في كتاب اتحاف المهرة فأيضا ينبغي أن تكون هذا الكتب موجود وبجوارها اتحاف المهرة مثل ما قلنا في تحفة الأشراف مع الكتب الستة لأنه كتاب يخدم لك أسانيد هذه الكتب وطباعة هذا الكتاب الحقيقة اتحاف المهرة كانت يعني من أكثر الأمور التي فرح بها طلبة العلم لأنه كتاب جليل ومهم وطبع طباعة فاخرة ومتازن بعد هذه الكتب يلتحق بها مجموعة من الكتب ايضا المرحلة الثالثة ممكن نقول معاجم الطبران الثلاثة المعجم الكبير والأوسط والصغير ومعروف أن المعجم الكبير هو معجم صحابة يعني مرتب على أسماء الصحابة كالمسانيت مثل ترتيب مسانيد تماما الا انه رتب اسماء الصحابة على حروف المعجم اما المسانيد فانها لا ترتبهم على حروف المعجم وانما مثل مسند احمد سندى بمسند العشرة ثم مسند آل البيت ثم مسند المهاجرين ثم مسند الانصار ثم رتب ايضا الصحابة على حسب ما البلدان التي نزلوها مسند المدنيين مسند المكيين مسند الشاميين الكوفيين مسند الاعراض ثم ختم بمسند النساء مستدى النساء وافتدأ بمهات المؤمنين بعد معاجم هذا معاجم الطبران الكبير أما الأوسط والصغير فهما من معاجم الشيوخ كما هو معروف والمعاجم الأوسط خاصة فيه مزي مهمة حقيقة يعني بعض الناس قد يجهد في هذا الكتاب والحقيقة ومن الكتب المهمة لأنه يعتني بغرائب الحاديث وهو من مضان الحديث الغريب لأن كان كتاب أبي داوود من مضان الحديث المشهور كما قال إنه الفقر أنه مشاهير فالفقر لمعجب التضران أنه غرائب فلا يكاد يذكر حديث إلا أنبه على غرابة إسناده فيقول هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث فلان أو لم يره عن فلان إلا فلان أنبه على غرابة التي في هذا الإسناد وفي هذا الحديث ولذلك كان يقول الطبراني كلها من مضال غرائب لكن بالذات الأوسط هذا شغله والصغير والصغير كذلك لكن الصغير مختصر غالب حديثه موجودة في الأوسط أصلا أما الأوسط فهو كتاب واسع فيه نحو أكثر من تسعة آلاف حديث حسب ترقيب المحاقق فيه أكثر من تسعة آلاف حديث جلها يعني عمومها أكثر من تسعين منها غرائب ولذلك كان القبراني إذا أخذ هذا الكتاب يقول هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري فكان يحب هذا الكتاب محبة كبيرة وإذا عرفت أن القبراني عاش مئة سنة تعرف أن العمر الذي قضاه في تأليزه عمرا مديدا إذا واحد عمر مئة سنة وهم كبار الحفاظ تعرف قيمة هذا الكتاب الذي كان يقول بأنه أفنى فيه عمره حيث ولد سنة 260 وتوفي سنة 300 وستين. عليه رحمة الله وهو من كبار الحفة يجتحق مواجم الطبراني يعني في هذه المرحلة أيضا مسند البزاف مسند البزاف وهو كتاب جليل لم يطبع حتى الآن كامل انطبع منه تسع مجلدات حتى الآن والكتاب ضخم لعله لو طبع كاملا لجاء في نحو شيء مجلد مع أنه يعني لو طبع الكامل المخطوط ولا المخطوط حتى لا يمثل كامل الكتاب فهو كتاب ضخم من مزايا هذا الكتاب أنه مسند معلل ليس مسد عادي يعني يتعقب الأحاديث ببنان عللها وتعرفون أن علم العلل من أدق العلوم وصف أو صفحة من صفحات كلام لإنما في العلل لا تقدر بثمنه لأن هذا العلم من أعمق عذوم الحديث ولا يمكن أن يتكلم فيه إلا كبار الإمها النقاط فإذا عرفت أن هذا الكتاب الضخم كله مليء بالعلل تعرف أنه ثروة ضخمة لا يمكن أن يفرق فيها وهناك عالم استقرج زوائد هذا الكتاب على الكتب الستة وهذا الكتاب محفوظ ويعوظ لنا النقص الموجود في المخطوط بحمد الله تعالى وهو الهيثني في كتابه كشف الستار عن زوائد مسنة البزار طبعا المقصود بالزوائد معروف يا أخوان وهو أنه يخرج الأحاديث التي يريدها البزار وهي غير موجودة في الكتب الستة أي حديث أي مثل من رواية صحابي غير موجود في الكتب الستة فإنه يذكرون في كتاب كشف الأستار هذا المقصود بالزوائد أن يعمد المؤلف إلى كتاب من الكتب ثم ينظر في حاديث هذا الكتاب هل هي موجودة في الأمهات إما يقتصر على الصحيحين أو الكتب الستة أو الستة يظهر إليها مصدد أحمد فأي حديث موجود في هذا الكتاب غير موجود في هذه الأمهات يذكره في هذا الكتاب الذي سماه بالزوائق يعني الأحاديث الموجود في هذا الكتاب وهي زائد على غاله الأمهات وبذلك شعر أهمية هذه الكتب الزوائق وسأتذكرها إن شاء الله لأنك مثلا لو بحثت عن الحديث في الكتب الستة ولم تجده إذن أين ستكون مظنة وجود هذا الحديث في كتب الزوائد مباشرة وهذا هو غرض تأليف هذه الكتب يعني هي فكرة تأليف الزوائد يا أخوان مبنية على فكرة محاولة جمع وحصر متون السنة يقول حافظ الحجر في فيما نقله عنها جمع من تلامذة السخاب والسوط الغيروما أنه كان يعني يقول ويتمنى أن العلماء ألفوا السنة على المنهج التعليم يقول لو أن العلماء كل عالم ألف كتاب في السنة جاء الذي بعده وأضاف الزيادات التي عنده على الكتاب السابق قال لما مرت فترة من الزمن مئة مئتين سنة ثلاثمئة سنة إلا والسنة كلها مجموعة في مصنف واحد فكان حافظ يقول ليس أن هذا وقعه ففكرة الزوائد جاءت لتقوم بنحو هذا العمل ليس بنفس العمل لكن بنحو هذا العمل فهي بالفعل تجمع لك متون السنة تحاول أن تحصل لك جميع متون السنة لذلك العناية بكتب الزوائد بعد الأمهات تحقق من أمور المهمة خاصة الذي يريد أن يخرج الحديث إذا لم تقف عليه في الكتب الستة يرجع لكتب الزوائد مباشرة فإنها مظنة وجود هذا الحديث ف كشف الاسر هو الذي قادنا لهذه القضيه كشف الاسر في زوائد مستدر البزار الكتب السته والحافظ من حاجه الكتاب اخر اسمه مختصر زوائد مستدر البزار وهو اقصر من كتاب كشف الاسر لانه اعتبر ان الامهات سبعه مستدر احمد مضافا للكتب السته ولذا جاء كتابه اكثر اختصارا من كتاب كشف الاسر للهيثم لان هيثم اعتبر الامهات سته فقط وواضح طبعا ما هو سبب الاختصار لما اختلف المنهج يعني لما صار الحظ حجر اي حديث مسجد بزار ينظر الى سبعة كتب فاذا وجد هذا الحديث واحد من هذه السبعة لا يذكره في كتابه اما الهيثم فانه اعتبر الامهات ستة فقط الامهات الستة فقد يكون حديث موجود في المسند لكنه غير موجود في بقية مسجد احمد لكنه غير موجود في بقية في كتب الستة فيذكر الامام احمد فيه فيه فيذكر في كتابه كشف الأستار أما الحافظ الحجر فلا يذكر بوجوده في المستدواذ الذي يجعل كشف الأستار أوسع ومعنى ذلك أن من عدد عنده كشف الأستار يكاد يقنيه عن مختصر ذوائد الوزار للحافظ الحجر وان كان لا يقنيه تماما لأن الحافظ برات يتعقب للحاديث ببيان ما فيها من الضعف وما فيها من العلل فوقع كلام الحافظ الذي يتعقب به لحديث الوائد لا يستغنى عنها في بكتاب كشف الأستار للحيثني يلتحق بهذه المعادمة الطرراني مستد البزار المعلّم المهم والذي أكتم عبارة ذكر ابن كثير فيه يقول عن كتاب مستد البزار يقول وفي مستد البزار من التعليل ما لا يوجد في غيره بعد أن على هذا الكتاب قال وفي هذا الكتاب من كلامي على الحديث ما لا يوجد في غيره وفي الكتب وهذا كلام عالم خبير بكتب السنة يثني في على هذا الكتاب بهذا الخناء البالغ ولذلك وضع المحقق محقق كتاب مصد البزار هذه العبارة على غلاف الكتاب يعني أنها عبارة ثناء بالغة في كتاب البزار من الحافظ بن كثير عليه رحمة الله في هذه المرحلة أيضا ينبغي أن يأتي طالب العمبي للطلاع والاقتناء اقتناء كتب التي فيها التعريف بالصحابة وخاصة الكتب المتقدمة المسهدة على رأسها معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني يعني مع معاجم التضرع عن مصر بلزار معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني مضافا إليها أسد الغابة لابن الأثير والإطابة لابن حجر معرفة الصحابة لأبي نعيم كتاب جليل ومهم وشامل يشمل أكثر الصحابة أو جل الصحابة وميزة هذا الكتاب أنه يروي الأحاديث والأخبار بالإسناد فيمكن الإنسان يتثبت من صحة الحديث لإراده الإسناد كاملا أسد الغابة ميزة أنه شمل كتبا شهيرة في الصحابة حيث جمع في هذا الكتاب كتاب الاستيعاب يعني حافظ ابن الأثير في كتاب أسد اعتمد على مجموعة من الكتب وهي الاستيعاب لابن عبد البر ومعرفة الصحابة لابن مندة ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وزيادات أبي موسى المدين على كتاب ابن مندة في الصحابة هذه الكتب الأربعة في عمدة ابن الأثير في كتابه الزغابة واضاف إليها اضافات. جاء الحارب بن حاجر طبعا وقد ألفت الكتب كثيرة هذه وسواها فضمها ولخصها ورتبها ترتيبا جديدا في كتابه الشهير مسمى بالإصابة في تمييز الصحابة من كتب هذه المرحلة ايضا كتاب المسند لأبي يعلا الموصل كتاب المسند لأبي يعلا الموصل وأبو يعلا الموصل ألف مسندين مسندا كبيرا ومسندا صغيرا المطبوع هو المسند الصغير المطبوع هو المسند الصغير والمسند الكبير حتى الآن لم يدعي أحد وجوده وإن كان توقع أنه ما زال موجودا لكنه لم يكتشف حتى الآن مستد أبي يعلى الكبير أما الصغير فهو الموجود والمطبوع وهو ليس كثمي هو اسمه صغير لكن في الحقيقة هو كبير مطبوع في طبعة في سبع جلدات ضخام وفي طبعة أخرى في ثلاثة عشر مجلد فهو كتاب من مسانيد الواسع في الحقيقة لكنهم قالوا صغير مقارنةا الذي هو أكبر منه وهو المسجد السبيب أبي يعلم هذه المصادر في حقيقة هي المرحلة الثالثة من مراحل كتب السنة يأتي في المرحلة الرابعة ثلاثة كتب أخرى وهي السنن الكبرى للبيهقي السنن الكبرى للبيهقي وهو كتاب جليل جدا في أحاديث الأحكام وهو في الحقيقة شامل لجهود كثيرة سابقة له البيهقي كما تعرفون جاء في بداية القرن الخامس الهجري في النقص الأول من القرن الخامس الهجري فضم في كتابه هذا مجموعة من الكتب فاعتمد الصحيحين من أهم المصادر في كتابه يعني جاء البيهقي وقد وليث إرثا ضخما للعلماء من قبله لكن هذا الإرث مفرق الجهود هذه مفرقة فأحب أن يضم هذه الجهود كلها كلها في مكان واحد أجل كتب السنة ولا شك صحيح البخاري ومصر فهما أهم مصادر البيهقي إما يخرج الحديث من طريق البخاري نفسه أو من طريق شيخ البخاري يعني يسوي مثل عمل طريقة المستخرجات المشهورة فأول مصادرها الصحيحان ثم أخذ الكتاب الذي هو أصل في معرفة حديث الأحكام وهو سنن أبي داود فيكاد يكون فرغ سنن أبي داود في كتابه أيضا السنن الكبر وهو داود اعتنى بالمشاهير كما ذكرنا هنا تعالم آخر نسينا نتكلم عنه فيما سبق ألف في السنن لكنه اعتنى بالغريب وهو الدار قطمي فأخذ كتاب الدار قطمي أيضا يكون فرغ أيضا في كتابه. شوف الآن كيف العمل الصحيحان إلا هم الأحاديث الصحيح السنن حديث الأحكام المشاهير طيب زيادات أحاديث السنن وهي سنن دار قطن الذي غرائب حديث الأحكام طيب هذه الكتب كلها تعتني بالأحاديث المرفوع يبقى الآثار والآثار لها علاقة كبيرة بالأحكام ومعرفة شخص السلف لذلك تعتنى بعد ذلك بكتاب الجامع لابن وهب فالجان يلتقي منها الاثار في الغالب الوايده عن الصحابه ولعني ذلك من هذه الخمسة المصادر هي هي فقط مصادر البيهقي لكن هذه أهم مصادر البيهقي لانه لو رجعت هذه الكتب والحديث الموجوده فيها ما بقي يمكن ولا عشر كتاب البيهقي السنن الكبرى للبيهقي فهو جمع هذه الكتب وجمعها في كتابه الكبير الضخم السنن الكبرى التي كانت احدى كتب الاربعه يقول فيها الامام الذهبي كما هو معروف يقول من ادمن الكتب في هذه الكتب فهو الفقيه حق اربع كتب وهي كتاب السنن الكبرى البياقي والتمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامه والمحلل لابن حزم يقول من أدمن النظر في هذه الكتب الأربعة فهو الفقيه حقا أدمن النظر انتظروا هذه الكلمة مو يعني مر عليها أدمن النظر أكثر قراءة فيها وأكثر عليها فهو الفقيه حق والله لا شك هذا شيء صحيح نحن نقول يمكن من أدمن النظر في المغني وحده فهو الفقيه حقا ومن فقط هذه الكتب كلها فأعيدها مرة ثانية السنة الكبرى البريهقي المحلل بن حزم التمهيد لابن عبدالبر المغني لابن قدامة الإمام الذهبي قال في سير عنا بن في ترجمة ابن حزب فهذا الكتاب كتاب جليل ومهم ويتميز عن بقية كتب السنن أنه كثيرا ما يولد الآثار آثار الصحابة والتابعين فهو من مظان وجود الآثار بخلاف بقية كتب السنن الأخرى وهو على منع الكتب السنة لا يعتني إلا بأحاديث الأحكام مثال صحيح لكتب السنة التي تعتني بأحاديث الأحكام مع السنة الكبرى أيضا نذكر كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وإنما أخرناه لتأخل زمنه وإلا فهو كتاب مهم لأنه وليقصانه في الحقيقة غير كامل لأنه الشرط الصحة لأنه من الكتب التي الشرطت الصحة الأحاديث المختار بالضياء المقدسي وقد طبع منه حتى الآن 12 مجلد طبعا هذا الكتاب يعتبر من كتب المستدركات مثل مستدرك الحاكم يعني يخرج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم فالمستدركات يعني صح التعبير أو المستدركان التعبير الدقيق هما مستدرك الحاكم والأحادث المختارة للضياء المقدسي ويمكن أن نلحق كتاب الإلزامات للدارة القطنية ويمكن أن نعتبر أيضا مستدرك فهي ثلاث كتب استدركت أحاديث صحيحة صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحهما الإلزامات للدار قطني أيضا في هذه المرحلة يحسن العناية بكتاب مهم جدا وإن كان قد يستغرب البعض أن يذكر في هذه المرحلة هو كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدار قطني تأليف محمد بن طاهر المقدسي اطراف الغرائب والأفراد للدار قطني تأليف محمد بن طاهر المقدسي يعني هناك كتاب اسمه الغرائب والأفراد من تأليف الدار قطني رتبه على الأطراف على طريقة تحفة الأشراف وإضحاف المارة عالم هو محمد بن طاهر المقدسي الشهير بابن القيسراني طف سنة سبع وخمسين أهل من أقدم كتب الأطراف أهمية بالكتاب يا أخوان نحن غرضنا كما ذكرنا سابقا اطلاع على متون السنة الكتب السابقة كلها او جلها لا كلها تعتني بمشاهير الاحاديث المشاهير طيب قد يكون هناك حديث غريب لكنه صحيح قد يكون هناك حديث غريب او اسناد غريب يعل حديثا ظاهر وصحة فنحن نحتاج ايضا اطلاع على الغرائب احتياز كبير جدا فيأتي هذا الكتاب يسد هذه الخلة لأنه أكبر كتاب في جمع الأسانيت الغرائب كتاب أطراف الغرائب والأفراد لبنطاهر المقدس اكبر من كتاب الطبراني الأوسط وأكبر أيضا من كتاب مستدى على أو مستدى بزارو الذي أيضا في عناية بالغرائب وهم من وجود الغرائب مع العلل وعناية بالعلل فهم من مضان الغرائب تلالك مستدى بزارو فأطرح الغرائب الأفراد لبن طاهر من الكتب المهمة المرحلة الليش يسميها الراجعة والخامسة الخامسة تأتي كتب الزوائث الحقيقة وعلى رأس هذه الكتب يأتي كتاب المطالب العالية لابن حجر ويتحاف الخير المهرة للبوصيري المطالب العالية لابن حجر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وإتحاف الخير المهرة للبوصيري طبعا تكملت كتاب اسم كتاب البوصير إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد أي شيء تتوقع هنا عشان السجعة العشر نظروه بزواج المسانيد العشر الغريب أن المسانيد التي اعتمدها البوصيري هي نفسها التي اعتمدها ابن حجر مع ذلك يقول بوصيري عشر يقول الحوض الحجر ثمانية. ثمانية المطالب العالية بزواج المسانيد الثمانية ما السبب؟ أول شيء ما هي هذه المسانيد؟ ما هي هذه المسانيد؟ بضل تمام تم. لا لا لا ما فيها طبيعه هذه على الكبير من استذابيه على الكبير مو صغير اي هالية. طيب ايش تعرفون بكتب المسانيد يعني هي تقرير شامل باشهر كتب المسانيد كيف لا لا لا لا مسدد بن أحمد ألفوا فيه كتب زوائد خاصة منفصلة أبي دول الطيالسي منها الحميدي منها لا لا لا وهي مسانيد مسانيد مرتبة على المسانيد مسند مسدد مسدد بن مسرهد ومسد ابن أبي عمر العدني ومسد أحمد بن منيع مسند بن أبي شيبة ومسند availability بن حميد ومسند الحارث بن أبي أسامة نعيدها من أولها مسند الطيالس مسند مسدد مسند الحميدي مسند بن أبي عمر العدني مسند إصحاق بالراهوية مسند بن أبي شيبة مسند أحمد بن مسند عبد بن حميد مسند بن أبي أسامة مسند أبي يعلى الموصلي الكبير كم كتاب هذا الآن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر مضبوط أبي ابن أبي أسامة الحارث ابن أبي أسامة مسند الحارث ابن أبي أسامة الذي جعل الحارث يعدها ثمانية هو نفس السمع الذي جعله يعد اتحاف المهرة عشر ولا عبد وإحداث وهو أن في مسندين لم يعتمد عليها كاملة الأول مسند إسحاق بالرهول يقول لم أقف إلا على قطعة منه ومسند أبي يعلى الكبير قال لأنني سأذكر الأحاديث الزائدة على الصغير ليست مطلقة الأحاديث الأحاديث التي يريدها في الكبير وليست موجودة في الصغير وهي أيضا من الزوائد على الكتب السبع ايش هي الكتب السبع عند الحافظ ابن حجر الكتب السته مضافا اليها مسند احمد والكتب السته اقصد بها السنن الكبرى والصغرى للنسائي فكل حديث موجود في هذه المساميد غير موجود في هذه الكتب السبع او ممكن نقول الثمانيه باعتبار السنن الصغرى كتابان والكبرى في هذه الكتب الثمانيه فيورد الحافظ حجر في كتابه هذا الذي سماه المطالب العالية. جاء البوصيري وهم صغراتنا مثل حافظ الحجر فرأى أن يزيد الكتاب ساعة فاعتمد هذه مساند نفسها العشرة لكنه قال سأخرج زوائد هذه الكتب على الكتب الستة فقط فلا أدخل معها أستاذ أحمد واكتفى بالسلطة الصغرى دون الكبرى ولذلك جاء كتابه أوسع وأشمل من كتاب الحافظ الحجر فكل حديث في المطالب العالية موجود في إتحاف للبوصيري إتحاف الخير المهرة للبوصيري وليس كل حديث في إتحاف الخير المهرة موجود موجودا في المطالب العالية ولو كان إتحاف الخير المهرة موجودا كاملا لأغنانا بالكلية عن المطالب العالية من ناحية الأحاديث لكن للأسف في الشديد هناك مجلد مفقاوط من هذا الكتاب ولكن نحن مضطرين لقناع هذا الكتاب وهذا الكتاب حتى نجبر النقص الموجود فيه إتحاف الخير والمهرب بما أذكره الحافظ الحجر في المطالب العالية وهما كتابان مهمة جدا في الزوائد ميزة هذين الكتابين أنهم يذكراني أسانيد أصحاب الكتب يعني لما يذكر الحديث ما يذكره فقط متنا بل يذكر إسناد المصنف ابن أبي عمر يقول ابن أبي عمر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أناسة عن ابن عمر يذكر إسناد كامل فلتيح لنا فرصة دراس الإسناد والحكم عليه لأن في كتب الزوائد مهمة لكنها حذفت الأسانيد وعلى رأس هذه الكتب المهمة في الحقيقة مجمع الزوائد وانبع الفوائد كتاب مهم لكنه حذف الأسانيد فأصبحت إذا أريد أني أبحث عن أحكم الحديث لابد أرجع إلى مصدر الأصلي ولكننا ذكرنا مصادر مجمع الزوائد كلها في الكتب السابقة مجمع الزوائد ضمع زوائد أي كتب يا أخوان ما هي الكتب التي خدم الهيثم في كتابه مجمع الزوائد ستة كتب معاجب الطبران الثلاثة مضافة إليها مسد أحمد لا مسد بيعلة مسد بيعلة الصغير وأيضا مسد البزاف هذه ستة الكتب مهاجم الطبراني الثلاثة هذه ثلاثة كتب ومستد أحمد ومستد أبي يعلى الصغير ومستد البزاف فلكنه حذف الأسانيد وسبب حذفه للأسانيد أنه كان قد ألف في هذه الكتب كلها كتب زوائد موسعة يعني ألف في المعجم زوائد المعجم الكبير كتاب منفصل وَألاّ في زوائد المعجمين الصغير والأوسط الكتاب منفصل الهام مطبوع بحمد الله اسمه مجمع البحرين بزوائد المعجمين يذكر فيه الأسانيد كاملةً أسانيد أصحاب الكتب وَألاّ في كَشْفَ الْأَسْتَار بزوائد مسد البزار وَألاّ في مسد أحمد غاية المقصد بزوائد مسد الإمام أحمد وَألاّ في زوائد أبي المقصد العلي بزوائد مسد أبي علة الموصلي وبعضها مطبوع بعض هذه الكتب مطبوع وبعضها مفقود الخلاصه انه بعد ذلك بعد ان ألف هذه الكتب اشار عليه احد شيوخه هو العراقي أن يحذف الاسانيد ويضم هذه الروايات كلها في كتاب واحد وان يتعقب كل حديث بكلام يعني يشير أو يعين الحكم عليه ولا تجدون كلما ذكر حديث يقول فيه فلان وهو ضعيف رجاله ورجال الثقات رجاله وثقات رجاله ورجاله الصحيح احكام ليس الصريحه بالقبول لكنها تعين عن الحكم عن الحديث واكتفى بذلك عن الحكم عن الحديث هذه حقيقة أهم كتب الزوائد التي يمكن أن تركها الآن مرحلة أخرى او كتب من نوع آخر يجب أن يعتني بها طالب العلم وتكون أيضا من مكونات مكتبته في السنة كتب السيرة ولا شك كتب السيرة النبوية مثل سيرة بن إسحاق الموجود من سيرة بن وتهديبها سيرة بن هشام ثم كتب دلائل النبوة التي في الحقيقة من أهم مصابر السيرة النبوية وعلى رأسي كتب دلائل النبوة للبيهقي وكتب دلائل النبوة لأبي نعيم وكتب دلائل النبوة لقوام السنة أبو القاسم التيمي وكتب دلائل النبوة للفريابي كلها كتب في دلائل النبوة وبعضها او خاصة الكتابان الأولى منها كتاب دليل النواء لأبي نعيم والبيهقي من أهم مصادر السيرة النبوية من الكتب المهمة أيضا كتب شمائل المحمدية واخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهي داخل في كتب السيرة مثل كتاب شمائل المحمدية وسبق ذكره طبعا وكتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني وكتاب حقيقة لطيف الموضوع مهم جدا لمعرفة اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وكتاب الشمائل او المختار في شمائل النبي المختار الانوار في شمائل النبي المختار الانوار في شمائل النبي المختار لمحيي السنه البغوي للشيخ المسعود البغوي طيب مع السلامه طيب باذن الله تعالى الله الظاهر الوقت ادركنا فنريد ان نفتح هناك اسئله مشاركات حول ما ذكرنا ونؤجل بقيه العرض الى نعم, نعم. يعني هو في الغالب يقدمونهم في العزو إذا أرادوا أن يعزوا الحديث إلى كتب السنة يقولون أخرجوا أحمد والبخاري ومسلم وطريقة الترتيب هذا أمر وهي يعني ما هو السلاح وربما قصد الترتيب من ناحية الزمن فالإمام أحمد لا شك متقدم على البخاري ومسلم وهو شيخ لهما ولذلك من يعتمد هذه الطريقة تجد أيضا يقدم على أحمد من كان قبل أحمد فيقدمون مثل مالك على أحمد فيقول أخرجوا مالك في الموطة وأحمد في المسنة والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح فلعلهم يعني يتمدوا طريقة الترتيب على الزمن وهذه يعني الصلاح خاص لبعضهم العلم ولا مشاحة فيه نعم لكن لا من ناحية الصحة اذا ذكر الاختلافات هذا يعني الفائدة التي نستفيدها من ذكره الاختلاف انني لا استطيع ان اجزم بان النساء يصحح هذا الحديث فقط خرج عن ان يكون من الحديث التي حكم عليها بالصحة ولا ذلك انه ضعيف عنده لكن لا استفيد من ذكره له انه صحيح قد يبقى عنده صحيح يعني قد يكون عنده صحيح لكن ما احب ان يبين ذلك وقد يكون عنده معلم كل حديث أورده بالسنى ولم يعله صراحة أو تلميحا فهو صحيح كل حديث أعله إذا أعله صراحة يعني بيّن في العلق في فنان ضعيف أو المرسل هو الصواب أو كده خلاص هذا بيّن ضعيف عنده لكن لو جرد ساق الاختلافات وسكت فلا أستطيع أن أجل برأي لأنه سائل لأنه ما أجل هو برأي ما أستطيع أن عليه شيء ما أعرف ما هو رأيه فيه إلا لو قامت دراسة مثلا فجمعت هذه الحديث التي أعلها تلميحا ولم يصرع فيها بالراجع وتبين في الغالب أنه يكون الصواب أنه الحديث غير صحيح عندها ممكن أعتبر هذه إشارة إلى أن الحديث إذا ذكره وذكر طرقه المعلة ان هذا إعلال منه لهذا الحديث هذا لكن لا يكون بعد دراسة استقرائية لكتاب النساء ولا أعرف دراسة حتى الآن قامت هذا الأمر نعم فضل <تصفيق> نعم <تصفيق> على كل حال هذا يحتاج حكث لفهم اصطلاح الترمذي في قول حسن صحيح وحسن والراجح أن هذه الأفصاف لا تعارض وصف الحديث بالصحة فحصن صحيح تساوي الصحيح تماما عند الترمذي وأما قول حسن فالوصف الحديثي بالحسن يشمل الصحيح والحسن والضعيف الخفيف الضعف عند الترمذي هذا الذي رجح ابن رجب في شرحه بالعيد نعم الله يحييك نعم صحيح يعني بعض اهل العلم يرى ان الحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم او الحديث الاصل الذي لا يخرجه البخاري ومسلم نقصد بالاصل يعني حديث أصل في معتمد هو عمدة الفقهاء والعلماء في هذا الباب إذا تجنب البخاري مسلم اخراج هذا الحديث مع كونه عمدة في الباب أصل في الباب هذا يعتبر كثير من أهل العلم إشارة إلى ضعف هذا الحديث أو إلى علة فيه لأن من شرط البخاري مسلم أنهما يخرجان الأحاديث الصحاح الأصول التي عليها الاعتماد في تلك الأبواب ولكن نجدهم يستغربون كالحاكمة لما أورد حديث لا نكاح إلا بولي قال وأنا أعجب من الشيخين كيف لم يخرج هذا الحديث لماذا؟ لأنه أصل في باب اشتراط الولي في النكاح لا نكاح إلا بولي لا, لا يدل على اشتراط النكاح في الولي في النكاح إلا هذا الحديث وهو أصح الحديث في الباب فاستغرب لما لم يخرجه البخاري مسلم ما وجه استغرابه مع أن البخاري قال مختصر وجه استغرابه أنه أصل في الباب فكان ينبغي إخراجه لذلك بعض العالم العلم إذا وجد الحديث أصل في الباب ولا غير مخرج في الصيادة تبرو إشارة وقرينة إلى أنه قد يكون في علة وإذلك تجنبه البخاري المسلم ليس دالا على أنه قطعا مردود قد يفوت البخاري المسلم قد يرون أنه معلول لا غيره من صحيح ويكون الصواب أنه صحيح مثلا ولكنه إشارة إلى أن فيه علة بل بعضها عموس على الدائرة الشيخ سامي تيمية كثيرا من يعلم بعض الأحاديث بكونها غير موجودة في الأصول في الأمهات يقول هذا الحديث لو كان صحيحا لا خرجه أصحاب الأمهات مستد أحمد أول البخاري مسلم وأصحاب الكتب الستة فلا شك أن الحديث خاص إذا كان اصلا أصل في الباب وعليه الاعتماد يعني لو صح لكان أولى ما يخرج بهذه الكتب فكيف يتجنب العلماء هذا يشير إلى أن فيه علم ما تجنبه العلماء الذين هم أصحاب الطلاع كامع للسنة إلا وفيه علم ما تدل على ضعفه ولذلك يعيش خسام في مغيره من العلم الحديث لعدم وجوده في أمهات السنة موجود في جزء كذا أو في مستد مسانيد المغمورة غير الشهيرة أو كذا ولو كان ظاهر إسناده الصحة قد يعل بمجرد عدم إخراجه في كتب المشهور نعم. لكن ليست أصول لكن ليست أصول كلها ولذلك لما جاء لا لأنه كحل يبوي استغربه خاصة ولذلك نحن نقول ليست مطلدة يعني نحن لا نعن كل حديث أصل غير موجود في الصحيح لكن نقول قرينا يحتاج الحديث الذي يكون أصل غير موجود في الصحيح يحتاج أنه تثبت من صحته أكثر من الحديث الذي قد أجده صحيحا لكن أصوله موجودة في الصحيح أو أخرج صاحب الصحيح ما يغني عنه هذا احتمال كبير أنه تركه البخار المسلم لاختصار مدام أخرج ما يغني عنه أما الأصل في الباب وهو صحيح الظاهر هذا يحتاج أني أبحث نص حتى الحاكم أنه غالب الأحاديث الصحيحة الأصول في ذلك هذا هو نفسه يمع في الحديث وغير مخرجة في الشبه الأصحيحين يقول غالبها لها علل وأنه يبحث يا طالب العلم لعلك تقف على العلم وهذا هو وجه قول أبي بكري بن الأخرم إنه قل ما يفوت صاحبه الصحيح شيء من الحديث والتي اختلفها معين في تفسيرها والراجل والله الله أعلم أنه يقصد أصول الأحاديث الصحيحة قل ما يفوت البقاء المسلم قل ما يقال لا يفوتهما لكن قليل ما يفوتهما من أصول الأحاديث الصحيحة على شرطهما في كتابه نعم. عموما سواء كانت أصولا أو ليست بأصول والله طبعا العدد هذا امر لكن الذي توقع من خلال الكتب الصحيحه يعني التي اولفت وتسعات العلماء انها لا تتجاوز 10000 حديث عدد الحديث الصحيح لا تتجاوز 10000 حديث 10000 حديث وما دور متون يعني متون اما الاسانيد فعد يعني كبير جدا أما المتون لا تتجاوز 10000 متن عموما الحديث الصحيح عموما الحديث الصحيح المتون لا تتجاوز عشرة ألاف هذا صحيح يعني لا يتجاسر صحيح او يعني لا يجرؤ أو يتسرع ويتعجل في تصحيح هذا صحيح لكن يبقى أن تكون صحيح يبقى الاحتمال وارد وإن كان ليس بقوي طبعا نتكلم الحديث حديث المرفوع أما الآثار معروف أنه مجالة واسع لأن هذه الكتب لم تعتني بإرادة الآثار آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم هذه لم يؤلف فيها كتاب يميز الصحيح من الظهر ولذلك يبقى جانب خدمة الآثار جانب مهم حقيقة لأن يعتنا به نعم شكرا ما فهمت السوال الشيء اي بيو مضبوط اختلاف الرواق في الرواية يعني مثلا يورد الحديث في البداية مثلا من رواية محمد بن سنين على أبي هرايرا ثم يورده من رواية محمد بن سنين عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل والمرسل غريف فوكان يريد أن ندهك كأنه ترى الحديث هذا اختلف فيه منهم من رواه متصلا ومنهم من رواه مرسلا فأنت واجب عليك أن ترجح ترى أهل الصواب أنه مرسل هل غالب تلامذة محمد بن سيرين كانوا يروونه عن محمد بن سيرين مرسلا فيكون المرسل هو الأصح من المتصل فيكون الحديث ضعيفا إذا كان رجحنا المرسل المتصل أو العكس هذا مثلا صورة من الصور قد يكون اختلاف في المتن بعض يضيف لفظة والآخر تكون هذه لفظة مؤثرة في, في معنى الحديث وفي فقه فأيضا يحتاج منك أن ترجح هل هذه الزيادة صحيحة فتكون مقبولة فيكون الفقه المستنبط منها صحيح أم هي مردودة هذا كله يحتاج إلى ترجيح أيضا وهكذا يعني يذكر لك اختلافات في الحديث قد تكون في الإسناد وقد تكون في المثل ما في شيء هناك في شيء آخر يا إخوان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم ماذا أتكلم فيه أنا أذكر أقول النبي حاتم الرازي عليه رحمة الله مر سئل عن سماع راوي أبان بن عثمان عن الزهري عن أبان بن عثمان أظن أو نحوها في كتاب مراسيل لبن حاتم فقال لم يسمع منه فقيل له إن محمد بن يحيى الزهري يقول إنه سمع وهو قد عاصره عاصر الذي روى عنه وقيل لم يسمع منه فقال هو عاصره وعاصر من هو أكبر منه يعني لا يناقش في قضية المعاصرة. لكن أهل الحديث اتفقوا على أنه لم يسمع منه واتفاقهم حجة شوف قضية جزئية جدة وهو لا طبعا بالاتفاق الإجماع يعني لا يتصور أنه سوى السفتاء على العلماء دار عليه في العالم الإسلامي الأخر لكنه لا يعرف له مخالفا إلا محمد بي حيثولي محمد بي حيثولي إمام لكنه لما كان مسبوق باتفاق أهل العلم على أنه ما سمع رأى أنه محجوج بهذا الإجماع ورده فما بالك ب بي... لا لا ما هي فهذا قضية إنما يعني ربما وجد عبارة التصريح بالسماء ربما كذا وغيره يوهم فيها وربما اكتفى كما ذكرت غيره لاحظ القرائن التي تدل على عدم السماء فنف السماء هذا احتمال وارد المقصد أنه يعني يحتج عليه بالإجماع والاتفاق وهذا قد يحصل في غيرها من المسائل نعم نرجع إلى ما كنا فيه كنا نتكلم بالأمس أو خاتبنا الكلام بالأمس عن شرح الأحاديث وعن الكتب التي اعتنت بشروحي الحديث هناك قضية قد يعني أيضا تواجه طلبة العلم وهي مهمة وهي شرح ما لم يجد فيه شرحا من الأحاديث قد تقف على شرح الأحاديث في مسند أحمد في معجم الطبراني في غيرها من الكتب لا تجد أحدا من أهل العلم شرحا أو ربما وجدت نتف بسيطة وعبارات يسيرة في شرحه في مثل فيض القدير في مثل كذا لا يعني لا تروي غليلك في فقه الحديث ومعرفة ما يتعلق به فما هي الخطوات التي يسير عليها الانسان ليشرح الحديث اول خطوة ينبغي عليك ان تفعلها هي ان تخرج الحديث تخريجا واسعا شرح ما لم يشرح ممكن نجعل عنوان هذه المسألة شرح ما لم يشرح من الحديث أول خطوة تخريج الحديث تخريجا موسعا فوائد هذا التخريج في الشرح هي التالية اولا او آلف ممكن نقول مثلا أنك قد تجده مشروحا في أحد المصادر التي اخرجته ولها شرح من الشروح يعني ربما وجدت حديث مستد أحمد فتظن أنه لم يشرح أثناء التخريج تقف مثلا أنه موجود في سنن أبي داوود أو في أحد الكتب التي شرحت فترجع إلى شرحه وتقف عليه وقد يكون شرح موسع وتافي في شرح الحديث فالتخريج أغفاؤك في هذا الجانب هذا الفائدة الأولى الفائدة الثانية أوباء تبويبات أهل العلم على الحديث قد تجد الحديث في مصنف ابن ابي شيبة قد تجده في سنن الكبرى الميهقي قد تجد في احد الكتب التي عليها تبويبات التبويب يدلك على فقه الحديث كما هو معروف تحت اي باب اورده ما هو الفقه المستنبط من قد يولد في ثلاثة اربعة ابواب من ابواب العلم تعرف ان هذا الحديث يستنبط من هذه الثلاثة الاربع مسائل التي اولد تحت هذا الحديث فمن هذه التبويبات ايضا تستفيد فوائد وفقه الحديث ومعنى الحديث من خلال تضيب أهل العلم جين التعقيبات قد تجد تعقيبات لبعض أهل العلم في بعض الأحاديث مثل مثل مالك يتعقب كثيرا من الأحاديث ببيان فقهها في كتاب الموطة البيهقي في كثير من كتبه في ما يفتسون آثار في الخلافيات في السنون الكبرى يتعقب بعض الأحاديث ببيان في ما فيها من كلام باستنباطات أهل العين خلافهم فيها استدلالاتهم بها وهذا يحصل كثيرا في بعض الكتب الأخرى أيضا فقد تجد عبارة تبين فقه الحديث يتعقب بها العالم الحديث وهذا يحصل من خلال تخريج الحديث التخريج الواسع أيضا من خلال التخريج الواسع قد تقف على استدلالات أهل العلم بالحديث مثل ما لو وجدت الحديث في الأم للشافعي مثلا تجد أن الشافعي أورد هذا الحديث مستدلا به على مسألة فتعرف ما هو فقه الحديث أو يحتج به أحد على أحد العلماء كأن يذكر الشافعي مناظر له مع أحد أهل العلم يستدل عليه بهذا الحديث وتتقرأ المناظر هذه وقد تسفيد أيضا منها فوائد في فهمي الحديث من فوائد التخريج أيضا وفائدة مهمة أخرتها لأنها ربما كانت واضحة في الأذهان معرفة صحة الحديث من ضعفه هل هو أصلا يستحق أن يستنبط من حكم أو لا هل هو أهل الاحتجاج أو ليس كذلك فمدام أن الحديث ليس في الكتب المشهورة احتمال أن لا يكون صحيح وارد فتخريجه يعين على معرفة صحته من ضعفه أيضاً في التخريج جمع الفاضه الفاضه المختلفة الحديث قد يفسر بعضه بعضاً كما هو معروف وأولى ما يفسر الحديث الحديث نفسه ولواياته المختلفة وشواهده فقد تجد الحديث شاهد من حديث صحابين آخر مع تخريجك الواسع يبين فيه معنى الحديث الأول الذي ربما كان في شيء من غمور قد تكون الرواية التي عندك مختصرة فتأتي رواية مطولة تبين أيضا بقية جوانب الحديث وفوائده قد يأتي الحديث ويأتي في رواية أخرى بيان سببه وأسباب رود الحديث لها أثر في فهم الحديث مثل أسباب نزول الآية كيف يكون لها أثرا في فهم الآية كذلك أسباب رود الحديث لها أثر كبير في فهمي الحديث وبهذه المناسبه من احتجاجات اهل البدع المشهور احتجاجهم مثل احتجاج الرافضه في حديث انت مني منزله هارون من موسى ويعتبرونه نص على تفضيل علي بن طالب على ابي بكر والذي يخرج هذا الحديث عن قصته بمفعله يتوهم انه نص على ذلك لان هارون أفضل من كان في زمن موسى نبي فكوى النبي صلى الله عليه يقول له أنت مني موزنة هاروم من موسى فيه إشارة إلى أن عيم أبي طالب أضرى من أبي بكر ومن عمرهم جميع الصحابة لكن لما نذكر قصة الحديث نعرف إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه حاله مع عليه في تلك القصة بحال موسى مع هاروم في تلك القصة ولم يتكلم عن قضية منزلة علي منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لما خلف علي بن أبي طالب على أهل مدينة وخرج هو للغزو عليه الصلاة والسلام فشبه هذه الحالة بحالة موسى لما خرج للقاء ربه وخلف هارون في قومه بني إسرائيل فشبه حاله بحال هارون فقط وليس يد... ولا يتكلم عن فضله وأنه في... في... في قومه مثل فضل هارون في قومه فلما نعرف سن الحديث نعرف الرد عليه كذلك احتجاج بحديث من سنة, سنة حسن أو من سنة سنة سيئة على أن السنة في منها ما هو حسن وفي منها ما هو سيئ او يعني ولا له فنقول لهم من هذا الحديث انما ورد في الحث على الصدقه فالحث على الصك ما هو معروف القصه مشهوره عندما راى النبي عليه الصلاه والسلام الفقراء توفش جبين نمار وكذا فحث على فجاء رجل يحمل كيس من الذهب تكاد لا تحمله ودافه وضع بين يدي, يدي النبي عليه الصلاه والسلام فتصدق الناس فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث فهو قال ذي الحديث للحث على صدقة وصدقة مشروع ليست أمر مبتدعا فهو يتكلم عن الأمر المشروع الذي جاءت الدلائل الشرق في الدلالة على استحبابه والأمر به والحث عليه أنه من سبق إلى إحياء شيء من هذه السنة فله أجوع وأجوع من عمل بها إلى يوم القيامة وأن من ارتكب أمرا محرما فتتابع الناس على تقليده فيه فإنه عليه إثن ووزره إلى يوم القيامة هذا هو معنى الحديث وليس المعنى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة يعني هذا أنبه به أهمية سبب روت الحديث وهذا قد يظهر من خلال جمع طرق الحديث والنظر في جميع الألفاظه أيضا من فوائده المتعلقة بذلك أنه يعني من فوائد جمع الألفاظ أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه فقد أجمع الفاضل الحديث وطرقه فأعرف أن هذا الحديث متقدم بحديث يعني زمن الحديث أعرف زمن الحديث هل هو مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا قد يأتي في أحد الفاض الحديث أنه لما هاجر أنه لما كان في غزوة كذا يحدد زمن الحديث فلو أعرض حديثا آخر ممكن أن أعرف خلال ذلك زمن الحديث هل هو كان قبل الحديث الثاني أم بعده حتى استطيع أن نتبين الناس خم المنسوخ من فوائده أيضا كما أشرت سابقا النظر في شواهد الحديث النظر في شواهد الحديث لأن التخريج قد يظن البعض أنه مقتصر على المتابعات وحتى شواهد مريوات صحاب الآخرين هذه تنفع كثيرا في شرح الحديث ومعرفة معناه اثنين الخطوة الثانية بعد التخريج الموسع الرجوع لكتب الغريب الرجوع لكتب الغريب وسبقا ذكرنا كتابين من كتب غريب وهم النهاية في غريب الحديث ولا أثر بأثير وكتاب الدرع النثير للصيط في اختصار غريب بن الأثير لكن هناك كتب كثيرة حقيقة متقدمة لا بأس أن نشير لبعضها الآن بصورة سريعة كتاب غريب الحديث لأبي عبيت وهو أجلها وأقدمها ثم ذيل عليه ابن قتيبة غريب الحديث لابن قتيبة ثم ذيل على ابن قتيبة إمامان آخران الأول آه آه الخطابي في كتاب غريب الحديث والثاني السرقسطي ثابت بن قاسم السرقسطي الأندلسي في كتابها الدلائل في غريب الحديث أيضا هناك كتاب الغريبين أي غريبين القرآن الحديث لأبي عبيد الهروي عبد الله بن عبد الرحمن الهروي وهو غير عبيد الهروي قاسم السلام متأخر عنه من آيان القرن الخامس الهجري صاحب كتاب الغريبي من علماء القرن الخامس الهجري ثم تلاه أبو موسى المديني في كتابه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث وهناك أيضا كتاب الفائق للزمخشري من كتب غريب الحديث للزمخشري المعتزلي وطبعا لا نحتاج أن نبه إلى الحذر من كل كتب الزمخشري لما فيه من الاعتزاليات التي يبثها في كتبه باسلوب خفي وظاهر الرجوع إلى كتب الغريب أيضا مما ينفع في شرح الحديث ولا شك الرجوع إلى كتب اللغة ثلاثة الرجوع إلى كتب اللغة المعاجم والقواميس اللغوية مثل الصحاح لجوهري مثل معجم مقاييس اللغة مثل تهذيب اللغة للأزهري مثل لسان العرب لمنظور مثل تاج العروس للزبيدي قال المحيط قبله لفيرو زبادي وغيرها من كتب القوميس التي ملات المكتب الإسلامي أيضا الرجوع لغريب القرآن كتب غريب القرآن لأن الكلمة قد تكون من الفاظ القرآن وقد تكون من الفاظ السنة ويمتاز ذك الرجوع لكتب غريب القرآن قد يدلك على آيات متعلقة بالموضوع مادام نفسر نفس الكلمة قد يذكر آيات متعلقة بنفس الحديث الذي تبحث عن شرحه مثل الكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني وكتاب عمجة الحفاظ, لي الحفاظ لي السمين الحلبي وغيرها من كتب غريب القرآن أربعة الرجوع أو خمسة الرجوع إلى مختلف الحديث كتب مختلف الحديث ومشكلة الرجوع إلى كتب مختلف الحديث ومشكلة من أقدم كتب أو أول مألف في مختلف الحديث الإمام الشافع في كتابه اختلاف الحديث وهو مطبور منفرد ومطبور في آخر كتاب الأم أيضا وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي وهو أجلها وهو أجلها شرح مشكل الآثار للطحاوي أو كتاب ضخم وموسوعة مهمة لا يستغن عنها طالب علم كتابة طحاوي خاصة الرجوع إلى خم... ستة رجوع إلى كتب ناسخ الحديث ومنسوخه ناسخ الحديث ومنسوخه إذ قد يكون الحديث ناسخا أو منسوخا فلا يحسن بك الغفل عن ذلك أو أقلش فيه خلاف أو ربما ذكروا حديثا يعادله أو يؤيده خلال هذه الكتب هذا ينفعك جدا أثناء الشرح ومن اهم كتب الناسخ والمنسوخ أو اوسعها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابو بكر الحازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي وايضا الناسخ الحديث ومنسوخه للاثرم وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين كتاب مختصر لبيجوزي اسمه إتحاف أهل الرسوخ بمقدار ااا ما إتحاف أهل الرسوخ بمقدار ما وصف من, من الحديث المنسوق أو اكن نسترجع من عندكم هنا لبيجوزي وهو اقلها حجما الكتاب مختصر جدا إتحاف أهل الرسوخ بما وصف من الحديث بأنه منسوق أو نحو ذلك من بقية العنوان جزء صغير ذكر فيه نحو 21 حديث أو 22 حديث وقال إن هذه هي أقوى ما خيل فيه بالنسخ من الحديث الفقرة السابعة والأسلوب السابع رجوع لموضوع الحديث في مضانه من كتب الفقه والمعتقد والآداب إذا كان حديث متعلق مثلا بمسألة مسائل الفقه ترجع إلى كتب الفقه المطولة مثل المغني المجموع الحاوي الموردي غيره من كتب الفقه المؤسعة التي تذكر أدلة أصحاب المذاهب وحججهم أيضا إذا كان حديث متعلق بالمعتقد ترجع إلى كتب معتقد السلف لتنظر ماذا قالوا عن هذا الحديث ونحتجوا به أو لا وما هو رأيهم في فهم هذا الحديث إذا كان الحديث متعلق بالأداب ترجع إلى مثل كتاب الأداب لمفلح لمثل كتاب أدب الدنيا والدين الماوردي وغيرها من كتب الأدب ويعني كل موضوع ترجع إلى كتب متعلقة بنفس هذا الموضوع لأهل العلم لعلهم يريدون هذا الحديث أو يريدون ما هو قريب منه فتستطيع أن تفهم الحديث الفهم الصحيح وهذا مهم جدا في الحقيقة إخوان حتى لا يستنبط الإنسان أو يشذ فهم الطالب بمعنى قد يكون الإجمع بخلافه وهو لا يدري فرجوعك إلى هذه الكتب يبين لك هل الفهم الذي توصلت إليها أو الفوادنة التي استنبطتها أنت هل قد سبقت إليها أو لا وهذا قد يقودني إجابة عن سؤال كثير ما نسأل عنه نحن يا من يدعو إلى نبذ التقريد واتباع الكتاب والسنة يقال مثلا وجدت الآن حديث يخالف مذهب الإمام أحمد المذهب مثلا الذي أنا أتبعه في العادة هل مباشرة أترك مذهب أحمد متبعا هذا الحديث الذي مثلا صحه بعض أهل العلم المعتبرين وقد يكون صحيحا بالفعل فهل مباشرة أترك المذهب وأتبع هذا الحديث أقول بشرط واحد وهو أن تعرف أنك مسبوق إلى العمل بظاهر هذا الحديث من إمام معتبر فإن كنت مسبوخا إلى العمل بهذا الحديث من إمام معتبرنا نعم يحق لك حينها أن تحتاج بظاهر هذا الحديث وأن تفارق المذهب الذي أن درسته أو تعلمته أو تسير عليه في العادة أما بغير ذلك فلا يحق لك لأنه قد يكون هذا الحديث معارض مما هو أقوى منه قد يكون حديث ليس بصحيح وأنت تظن أنه صحيح قد يكون حديث منسوء قد يكون على غير ظاهره هناك ما يقيده هناك ما يخصص هناك ما كذا وأنت لا تعرف هذا الشيء قد يكون الفهم أصلا فهمك لا صحيح هذا احتمال وارد فلابد أن تعرف أنك مسبوق من إمام المعتبر فإذا كنت مسبوق من إمام المعتبر تطمئن أن لا إلى أن فهمك له وجاه أقل الأقل احتمالات إذا يكون الفهم وجيه ولا نقفل هذا الباب تماما ونصبح مقلدا متعصبين نقول لا والله حتى وجاءك النص الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا ما عليه الإمام الذي تقلده أيضا قلد الإمام لا ولا نفتح الباب أيضا على مصرعيه فنقول الله أي حديث تجده مصحح يخالف في ظاهره قول الإمام إنك مباشر تأخذ به وتترك قول الإمام ولكن لا انظر هل أنت مسبوك هذا الفهم الإمام معتبر؟ إذا كنت مسبوق فليحق لك وفهذا من فوائد الرجوع إلى كلام أهل العلم في مضانه في المضوعات التي تكلم فيها نعم شخص لا لا أنا ما قلت الإمام الذي قبل كل ما في الأمر أنا أقصد من هذا أن لا أخرم الإجماع وأنا ما أدري وأما أن تكون متبعا فهذا أمر مطلوب فلو كان خيرا لسبقونا إليه أنا ما طلبت التقليد المذموم هو أن تقلد إماما واحدا ما تخرج عن قولي وترد أقوال النبي صلى الله من أجل قول هذا الإمام لكن إذا أصبحت تتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالضباط أن لا تخرق الإجماع هذا مطلوب فنحن فقط نطالب أن ت... لا تأتي بقول يخدم الإجماع كل العلماء كانوا يقولون قول... مثلا بهذه المسألة بالحل أو بالحرمة أو ما شابه لك لهم قول في هذه المسألة فتأتي أنت وتخالف هذا خرم الإجماع بحجة وظاهر الحديث هل يمكن يكون الأمة كلها على ظلال؟ لا يمكن فنحن فالإخل... ما نقول بأنك اتبع إماما واحدا وحتى لا نلزمك بإمام معين أو مثلا أحد الأئمة الأربعة حتى يقال لا أي إمام معتبر مثلا ليتي بن سعد. الأوزاعي الثوري أحد أمة التابعين أحد أمة الصحابة،, الصحابة،, أحد الصحابة أحد أمة أتباع التابعين أي عالم العلماء المعتبرين شيخ السلامي تيمية أي عالم يكون معتبر له رأي معتبر في, في الفقه الإسلامي إذا وجدت أنه يوافق هذا الحديث يوافق ظاهر الحديث تخالف قول إمامك وتتبع هذا تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وفق هذا العالم لحظت شيخ يكون تقليد لما في بعالم معين لكن لم أقول لك أي عالم من العلماء يوافق ظاهر هذا الحديث هذا فقط من أجل أن أحميك من أن تقع في خرم إجماع فقط هذا المقصود به وكم من قول شاءت لو أنه تبع هذه المسألة ما خرم الإجماع لو أنه تبع أنه لا يقول بقول قد يظهر لهم من ظاهر الحديث إلا يكون مسبوكا من إمام معتبر لما خرم الإجماع فبهذا الضابط يعني بإذن الله تعالى تنضبط القضية لا نشذ بأقوال شاذة ولا نأمر الناس أيضا بالتقليد فإن التقليد حقيقة تضيق به النفس كيف أسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخالف قول الإمام الذي أقلده وما أزال أتبعك قول الإمام كأني جعلت الإمام هو رسول الله وهذا الشيء تنبذ العقيدة السلفية التي هي مبنى دعوة الحق بحمد الله تعالى التي تتبنى هذه البلاد وكل أهل الحق في جميع البلاد الحمد لله طيب أيضا حقيقة هنا أعود وأنبه إلى ضرورة ذكر عن الأخ إلى ضرورة الرجوع إلى الكتب المعتنية بالآثار أفناء شروح الحديث إلى الكتب المعتنية بالآثار لنعرف فقه السلف وموقفهم من هذا الموضوع فترجع إلى مثل مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرها من الكتب التي سبق ذكرها في كتب الآثار في حسب الموضوع حسب اللفظ لتعرف ما هو موقف أهل العلم من هذه المسألة ما هو موقف السلف الصحاب والتابعين وأتباعهم من هذه المسألة لا تكتفي فقط بما يقوله كتب الفقه ومذاهب السلف ارجع إلى كتب الأصيلة فلعلك تقف على أخوان لأهل العلم في هذا الحديث أو في فقهه أو في مسائله تعينك على فهمه الفهم الصحيح ونبه أخيرا يا إخوان إلى أنه لا بد من إعمال الذهن وأذكر طريقة يعني ممكن الإنسان يسير عليها ليتدرب وليتمر ويكون عنده هذه الملكة يمكن يا إخوان أن الإنسان يبتدأ بأخذ حديث في كتاب مشروح خذ حديث من صحيح البخاري من مثل صحيح البخاري وسر في تخريجه على الخطوات التي ذكرتها لك الآن دون أن ترجع إلى كلام أهل العلم حتى لو عرفت أنت معارف النفسية البخارية مشروح في فتح الباري وفي غيرهم الكتب لا ترجع إلى الشروح ابتدأ أن تشرحه بنفسك حتى تظن أنك ما تركت فيه شاردة ولا واردة إلا ذكرتها ثم قال كلامك بكلام أهل العلم بعد ذلك وانظر هل اخطأت هل ذت هل نقصت تقوم منهجك بهذه الطريقة وتعرف ما هو مقدار فهمك وما هي مواطن الخلل وما هي مواطن الإصابة مواطن الخلل فتتجنبها مواطن ف فتصير عليها وتستمر عليها جرب هذا في عشر حديث عشرين حديث ثلاثين حديث أربعين حديث اشرع الحديث بجهدك الخاص اولا. خرج وانظر وارجع لكتب الغريب وحا... وعمل الذهن وحاول تستنبط خفي المسائل وكذا وأفصل في الحديث ثم قارن هذا الجهد بجهد أهل العلم وانظر كأن التعطي العالم صحيح لك هذا العمل انظر ماذا فعلت هل أصبت هل أخطعت وعلى ذلك تتكون الملكة الملكة بالتدريج في الشر وقد تصل فيه من أيامك تطمئن إلى عملك ويصبح وهذه الطريقة أنصح بها في الحقيقة حتى في الحديث المشروحة لأن الإنسان إذا قرأ شرح الحديث عقل الإنسان يصبح مسير ضمن هذا المعنى الذي ارتكت في ذهنه يوم قرأ الحديث يقرأ حديثاً باشر الشرح يصبح لا يمكن أن يتوجه ذهنه إلا لهذا المعنى لكن إذا أخذت الحديث وأن تخل من كل المعاني ومن الواحد يؤطرك في أطر معينة يمكن أن تنطلق بمعاني جديدة وقد تكون هذه المعاني جميلة جدا ومتازة جدا وتصوغ الألفاظ يعني ما فقط في الذهن هذا لا أرضى, لا أرضى أن يكون عملا ذهنيا بل تصوغه وتكتبه أيضا لأن حتى في الصياغة أنا أريدك أن تقوم عملك حتى من ناحية صياغة المعنى الذي في ذهنك تصوغه مكتوبا ثم تقارن بعد ذلك بشروح أهل العلم وهذا يقال تماما حتى في تفسير كلام الله عز وجل ابتدأ فسر القرآن مقتضى اللغة ثم قارنه بتفسير السلف إن وافقت هذا يدل على صوابي تفسيرك إن أخطأت فهذا يدل على خطأ تفسيرك وتعرف ما هو سبب هذا الخطأ وبذلك تتكون عندك ملكة الفهم والملكة التي من خلالها طبعا لا أقصد بمقتضى يعني عقلك لا ترجع لكتب اللغة لأنه كتاب الله وسنة رسول الله كيف كان يفهم الصحابة يرجعوا إلى لا كانوا يفهمون بمقتضى لغة الأرض فأن ترجع إلى كتب اللغة وتعمق فيها وهذا أيضا يؤكد عندي قضية وتنبيع القضية ضرورة أن يكون عند الإنسان معرفة بأساليب العرب يعني لا يكفي فقط أن تكون عندك علم بالنحو ولا يكفي أن يكون عندك معرفة بالبلاغة يعني بلاغة التي هي نظرية ولكن ينبغي يكون عندك أيضا معرفة بأساليب العرب في الكلام يعني أن يكون عندك شيء من الذوق الآذبي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 لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك الأرض أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط الثالث